بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرها هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد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 فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعى وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحا. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكّت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صفا صفا